Ağzuz belli Allah'ın Şeytanı Raziim. Bismillahi كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج من لتنذر به لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبع ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبع ولا تتبع من دونه أولياء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 إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم وَمَا وما كنا والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك فأولئك الذين قصروا أنفسهم بما كانوا بما كانوا بآياتنا يظلمون، ولقد مكنناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معيش قليلاً ما تشكون، ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا ثم قلنا للملائكة تسجدوا لأدم خسجدو. فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجلين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وقلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها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 ثم لآتيهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال خرج منها مذو ممدحورا لمن تبعك منهم لأملا أن جهنم منكم أجمعين ويا أدمس أن ت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئت ما فكلا من حيث شئت ما ولا تقربا به الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما يوري عنهما من سوءات ما وقال وقال ما لهما ربهما عن هذه الشجرة إلا إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلهما بغرور فلما ذق الشجرة بدت لهما سوءهما وطفقا وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة وَنَادَاهُما رَبُّهُمَا أَلَمْ أَن أَهكَما عَن تِلْكُمُ الشَّجَرَةِ وَأَقُل لكما, لَّكُما إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ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 İnna j'al al-shayatin la yu'minun. Vaida fa'alu fa'isha. Qalu wajdina alayha abaa ana. Vallahu biha. Qul inna la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 قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانه وأن تقولوا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 حتى إذا جاءتهم رسولنا يتوهونهم قالوا قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ظلوا عن الله وشهدوا على أنفسهم أن لهم كانوا كافرين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 قالت اخراهم لا ربنا ها اولائي اضلونا فاتهم فاتيم ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولم لأخرهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون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 وَنُعِدُّ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا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 الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجاً ويبغونها عوجاً وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلن بصيماهم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 قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجال يعرفونهم بسيماهم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 أدخل الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيض أن أفيض علينا من الماء أو من ما رزقكم الله قالوا ان الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ونعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم نساهم كما نسوا لقاء يوم عيد فاليوم نساهم كما نسوا لقاء يوم وما كانوا بآياتنا يجحدون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 إِنَّ رَبَكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَامٍ ثُمَّ اسْتَوَى ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُشِل لَيْلَةً نَهَارَ يَطْلُبُهُ حَتِيثُ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ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 والذي خبث لا يخرج إلا لكذا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوح إلى قومه فقال يا قوم عبود الله ما لَكُمْ ما لكم من إله غيره إن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 فَلّكُم رِسَلَاتِ رَبّ وَأَْ صَحُلَكُم وَأَلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا ل تَعَلَمُون أَواجِبِتُمْ أَ جَكُمْ بِكمر مِ رَبِّكُمْ عَلَ رَجُ ل مِنكُم لذِرَكُم لذِرَكُمْ وَللتَاتَّقُ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 قال يا قوم عبود الله ما لكم من إله غيره أَفَلَا تتقون؟ قال الملأ الذين كفروا من قومه إن لنا فِي في سفاهته وإن إن لناهنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفهه ولاكني رسول من رب العالمين ابلغكم رسالات ربي وانا لكم ناصح ام ان عجبتم جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم وَذَكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمٍ رُحِي وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَ فَذَكُرُوا أَلاَّ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذْرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ أَبَا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 سَنَمَيْتُمُهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنَمَيْتُمُهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ فَاِنْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ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 قال الذين استكبروا بِالَّذِي بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا, وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين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 وما كان جواب قومه إلا أن قالوا إلا أن قالوا أخرجهم من قريتكم إنهم أناس يتقهرون فأنجيناه وأهله إلا مرأة كانت من الغابرين.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 وما أرسل في قرية من نبي إلا إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضرّاء لعلهم لعلهم يضرّعون ثم مَكَانَ مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا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 لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَايِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ وَلَكِنَّ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَأَةِ يَأْتِيَهُم بَأْسٌ بَيَاتُهُ وَهُمْ نَائِمُونَ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 وَإِنْ مَا نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ أَوْ لَأَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ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 وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآليتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا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 فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لنا هذه وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّهُمْ لَمَن اللَّهِ ولكن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 فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأن لهم بأن لهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومشاربها التي باركنا فيها.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 وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَى الْبَحْرِ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يا موسى جعل لنا إلها كما لهم آلهة قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تجهلون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 ووعدنا موسى ثلاثين ليلة واتممنها بعشرين فتمم قات ربه فتمم قات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون خلفني في قومي وأصلح ولا تتبع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 قال يا موسى إن استطعتك على الناس برسالتي وبكلام فخذ ما آتيتك فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين.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 وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِّيَهُمْ عِجْلاً جَسَدَ الَّذِي لَهُ قُوارِ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهمْ سَبِيلًا إِتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ ولم سُقِطَ سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا قالوا لإن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين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 الَبَنَأُمَ إِنَّ الْقَوْمَ أَضَعْفُونِ وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِ فَلَا تُشْمِتْ بِالْأَعْدَاءِ وَلَا تَجْعَلْنِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ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 اتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هي إِلَّا فِتْنَتُكَ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الغافرين وَأَكْتُبْ لَنَا فِي هَذِي الْدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا إِنَّا هُدَنَا إليك قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَآءَ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول نبي الأم.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 ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخداة ويضع عنهم إصرهم ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور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 فنبجست منه ثنتا عشرة عينا قد علّم كل أناس ما شربهم وظلّ الله عليهم العمام وأنزل الله عليهم المنذ والسالوا كل من طيبات ما رزقناكم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 إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم وَيَوْمَ ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك بِمَا بما كانوا يفسخون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 وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَئِنْ بَعَثْتَ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا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 وَأَتَلُّ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَانْسَلَخَ مِنَّا فَاتَبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إلَى الْأَرْضِ وَاتَبَعَهَا وَهُوَ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 ولقد ذرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا بِهَا بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها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 ومن من خلقنا أمم يهدون بالحق وبيه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيد متين أو يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نبير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم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 لا يجليها لوقتها إلا هو فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها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 فَلََّا أَثْقَلَ الدَّعََ وَلهَّه رَبَّهُ مَا لَئِن آتَتَنَ صَالِحَ نَكًُا لإِنْ آتَتَنَا صَالِحََّ نَكًُاَّ مِنَ الشَّكِرين فَلََّا آتَهُ مَا جَعَلَ لَهُ شُركَ أَفِيمَا أَتَهُماَا تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَقُولُ لَكُمْ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ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 وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبَصِّرُونَ خُذِ الْعَهْوَ وَأَمْرُ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِنْ مَا مِنَ الشَّيْعَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِبْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إنا الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا تذكروا فإذاهم مبصرون وإخوانهم يمد لهم في الغيث ما لا يقصرون وإذا لم تأتهم بأية قالوا لولا جت بيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرع القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وَذْكُرْ رَبَكَ فِي نَفْسِكَ تَظْرُو عُوَّا خِفَتُوا وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْأَصَالِ بِالْغُدُوِّ وَالْأَصَالِ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَ ويسبحونه وله يسجدون